قال نَفَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مجرمين لِنُخْصِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ثَمَّ وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَى إِذْ أَخَذْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّى بِرَأْسِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فنبثناهم في اليم وهو ملين وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَرَكْنَا مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ قَرْيَةً تَحْصِيصًا وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَأَعْتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ اَنَسْتَقْعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاتَّرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ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 بسم الله الرحمن الرحيم وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقَفِ الْمَرْفُورِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ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 هذه النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أنْتم لا تُبْصِرُونَ اسْلُوها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكُلْنَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ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 وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا سَلَامًا فِيهَا وَلَا تَكْثُرُ فِيهَا زِينَةٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ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 إِنَّهُ هو الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصَ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ رَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ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 أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُنْقِذُونَ أَمِنْ دُونِهِمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ أَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَنُونَ أَمْ يَعْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ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 يَقُولُونَ سَحَابٌ مَرْقُومٌ فَلَنُرِهِمْ حَتَّى يُلاقوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْحَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبق لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم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 أَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْمَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ إِنَّهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْيَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ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 لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى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 وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّ بِما فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِذْ رَأَى الْمَنِيَّ وَفَّى أَلَّا تَذَرُوا عَازِرَةً وَذَرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى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 عَزِفَتِ الْآذِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَذْكُرُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقدَبَت الساعة وَ شَق القَمرر وَإي يَرَو آيتَيعرضُ وَيقولُوا صحر مستَمِير وَوكَذذب وَاتَّبَعُ أَهوى أَهُم وَكلُ أَمررٍ مستقِير وَلا قد جَأَهُم مَِ الأبَائِمَا فِيهِ مُزدجَق حكمَ بَغَه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 فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرَ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُر أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أشر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 نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ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 إِ الْ المُتَّقينَ فِي جََّاتِ وَنَهَقْ فيِيمَا قد الصيدَقٍ عِن دَمَريك مُ قتَدِر بِسمِ اللهَّهِ الرَّحْمَ الرَّحيم أَأَر الرَّحْمعََّمَقُرآن خَلَقَ الإِسَ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 وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَْجَّ مِنَّ رجا من فَبِأَ آلَاءِ رَبِّكُ ماَا تُكَذذبان رَبُّ الْ المَشِْقَنِ وَرَبُّ المَغِْبَين فَبِأَ آلَ إ رَبِّكُ ماَا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 فإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ ولا جَانّ ذِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي, فيؤخذ بالنواصي فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميل آن فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرقه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 مُدَّهُمْ مَتَاعًا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا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 تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لَهَا وَقْعَتُهَا كَاذِبَةً خَافِضَةَ الرَّافِعَةِ إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبَسَطَتِ الْجِبَالُ بَسْطًا فَكَانَتْ هَبَاءً مّن بَسْطًا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ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 متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ملدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من ذهب لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير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 وَنَا إِ نَسكُ وَتكِهَة كثِه ل مقطوعةِ وَلَا مَمْنُوع وَفُوش مَْرفُوع إِ أَن شَأنهُ فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحمين وظل رَحْمُون لَمْ يَبْغِ دِينَ وَلَا كِرْهٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذلك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 لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ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 لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون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 وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب لا يمسه إلا المطهرون اذِنٌ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مدينين ارْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ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 له ملك السماوات والأرض وإلى اللَّهِ ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه َّذينَ آمَنُوا مِنكُم وَأَن فَقُوللَهُم أَجرْ كَبِنِين وَماَا لكُم لا تُؤمنِونَ بِاللَّهِ وَرَّرسُولُ يَدَعوكُمْ للتُؤمنِنُ بِرَبِّكُمْ وَقددَ أَخَذَم سَاقَكُم وَقددَ أَخَذَم سَاقَكُمْ إنِكُم تُم مُؤمِنين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 مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَانُ وُرُعَهُمْ بَيْنَ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 يَوْمَ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا, انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فلتمسوا نورا فضرب بسور لَهُ باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قِبَلِهِ العذاب ينادونهم ألم نكن ما كن قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارِ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ أَلَمْ يَأْنِلِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسق اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم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 والَّذينَ كَفرَرُوا وَكَذَّبُ بِآياتاتِ أُول إِكَ أَصْحابُ جَحِيم إِعلَمُأََّ مَ الحَيةُ الدَُّا للَعبُ وَلَهُ وَزينَةُ وَتَفَاخُ وَتَفَاخُرٌ, وتفاخر بَيْمَكُم تَكَثُرون فيِي الأموالِ وَأَونا وَتَكَاثرُ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرَّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ الله ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, وجنة عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَأَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ وَلَا تُلْقُوا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ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 لِكَي لا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَتَطْغَى وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَأَنزَلْنَ الحَديدَ فِيهِ بَأْسٌُ شَديد وَمَنَا فِعلِ النَّاسِ وََلِي عَمَ اللهَّ وَلِعَلَمَ اللهَّهُ مََْ صُرُهُ وَرسُ لَهُ وَولقدَدَ أأَْرسَلْناانُ حَو وَإذَرهِي مَ وَجَعلن فيِي ذُربِيَةِ مَن نُبُووَةَ وَكِتاب فَمِنهُم مُتَدَ وَكَسيرٌ مِنهُم فَاسِقُون ثمَُّ قََّّينَا على آثَارَا بِرسُلنَا وَوقََّّينَا بعيسَدَنِ وَقَصَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً تَنبُتُ دَعْوُهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِالتَّقْوَى أَرِنَا الطَّوَانَ اللَّه ثَمَّ رَعَوْهَا حَقَّ رِعايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ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 لألا يعلم أَهْلُ الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم